فَقَضَهَُّ سَبَعَ سَمَاوَاتٍِ فِي يَوْمَينِ وَأَووحَاء فَخَضَابُ إِ تَدَع سَموَاتٍ فِي يَومَيينِ وَأَوحَاء وَأَوح وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ذلك تقدير العديد العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا اللهم قل لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان قل لو شاء ربنا بِمَا أُسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ إِنَّ بِمَا أُسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا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 فَوَلَمْ يَرْسَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا مِرِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نِحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ فَأَوْسَلِ النَّعَى عَلَيْهِم مِرِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَا اَمَّا ثَمُودَ فَأَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ وَأَمَّا ثَمُودَ فَأَدْلَلْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ فأخذت وم صاعقه العذاب الخون بما كانوا يكسبون والقاذف ومصاعقه العذاب الخون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء حَتَّى إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِم حَتَّى إِنَّكَ هُوَ شَهِيدٌ عَلَيْهِم شَهِيدًا عَلَيْهِم سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ما كانوا يعملون شهد عليهم سمعون